「そして私たちのために会えるようにしていきたいと思います」 لك ل ا ح م د على ما قضيت و ل الشكر على ك ما عطيت س ت غ ف ر ك ا ل ل ه م من جميع النابلسي ذ و و ب ل خ ط ا ا ي و و ن ت إ ي ك اللهم إنا ن أ ل ل ك من ا خ ر ك للعلوم ع ا ج ه وآجله ما م منه ن ا ا ل م نعلم من ونعوذ بك ا ل ش ر ك ل ع ا ج وآجله ل ه م ا علمنا ن ه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 القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ق و قلوبنا ب ثبت على ل ل دينك ا إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء ا ي ن اللهم و أ ب ر م لهذه ا ل أ م ة أ م ر ا رشدا يعز فيه أ ه ل ا ل ط ا ع ة ويعافى ويهدى فيه أ ه ل ا ل م ع ص ي ة اللهم اكشف ا ل غ م ه عن هذه ا ل أ م ه يا ذا الفضل والمنه اللهم ك ل إ خ و ا ن ن ا المستضعفين والمشردين واللاجئين مكان. اللهم ك لهم في بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان اللهم أ ن ز ل عليهم من النصر والتمكين أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف ما نزل عليهم من البلاء 「今夜も元うに」「いる موسوعه النابلسي ل ل ر ل و م ا ل ك ي ا س ل د م ي ر ه يا طبي يا شركه الهدى شركه دعويه ا غير ا ب ح ي ه ذ ا ل مضمون الله ف ق ه و ا ب ج ت وترضى ولكل م ا ف ي 「そして私たちの ا らしを楽しむため و اللهم ك إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تكون لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم فرج هم ا ل م ه م ي ن ونفس كرب ا ل م ك ر و ي ن و ق ض الدين عن المدينين واشف مرضانا و م ر ض المسلمين اللهم ارحم موتانا 「あなたの手を借りてくれたらいいなあ。」 موسوعه النابلسي ك واقفون و ج ن للعلوم ا ل ا ب ل ا ببابك م ن ب ي ن ضعفنا فرحا 「あなたの手を借りてくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人 ا م ك ت ب ن ا من عتقائك من النار اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك واكتبنا فيه ممن صامه وقامه وقام ل ي ل ة القدر إ ي م ا ن ا واحتسابا ا و ك ت ن فيه من عبادك المقبولين. ولا فيه المقبولين من من المرحبين تجعلنا عبادك عبادك ولا 「あなたのお尻 بقطعها جاريه وما يحول بيننا و ب ي ن ك ف أ ح س ن ا ل خ ل ا ف ة على ما فيها واجعل الموعد جنات النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين الهنا هذا الدعاء منك الاجابه <تصفيق> وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على ن ب ي